الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فنكمل التعليق على كتاب الإمام الحافظ بدر الدين بن جماعة عليه رحمة الله ودرسنا اليوم هو في الباب الرابع في الآداب مع الكتب التي هي آلة العلم وما يتعلق بتصحيحها هنا في خطأ مطبعي واضح في العنوان ما يتعلق بتصحيحها وضبطها وحملها ووضعها وشرائها وعاريتها ونسخها وغير ذلك قالوا فيه أحد عشر نوعا الأول يتكلم في النوع الأول عن ضرورة العناية بالكتب وبشرائها واقتنائها والحصول عليها بأي وسيلة ممكنة مشروعة ولا شك أن الكتب كما ذكرنا سابقا هي آلة العلم كما أن لكل علم آلة فإن آلة العلم هي الكتب كما أن النجار لا يمكن أن يكون نجارا إلا أن يكون لديه المنشار والمطرقة والمسامير والحداد لابد أن يكون عنده آلة الحدادة وغيره كذلك الطالب العلم والعالم لابد أن يكون عنده آلة العلم وهي الكتب فالكتب هي آلة العلم وكما قلنا سابقا أيضا إن مكانة الكتب حقيقة عالية جدا بالنسبة للعلم وعلى طالب علم أن يعني يتحلى بالبدل والسخاء في شراء الكتب بل أن يقدمها على ملاذه وشهواته وعموم أمره وأنا واثق وأجزم جزما لا تردد فيه أنه لا يوجد طالب علم بمعنى الكلمة إلا وهو عاشق للكتب لا يوجد طالب علم بمعنى الكلمة طالب علم حقيقي إلا وهو ليس فقط راغب في الكتب بل يعشق الكتب بل يقدمها وأجزم بذلك ربما على بعض أولاده هذه حقيقة علاقة طالب العلم الحقيقي بالكتاب لأنه بالكتاب يشرف في دينه ودنياه ويعلو في دينه ودنياه فهي خزائن العلم خزائن الحكمة خلاصة جهود أهل العلم العالم يضع لك في كتابه خلاصة تجربته وخلاصة علمه وزبدة حياته العلمية كلها يضعها في هذا الكتاب ونحن نتكلم عن العلماء وعن الأئمة قدوات هذه الأمة فتخيل إماما من كبار الأئمة الذين هم من عباقرة البشرية يضع لك خلاصة وتجربته وعلمه ورأيه وحكمته في كتاب كيف لا يحرص على هذا الكتاب غاية الحرص فعلى طالب علم أن يحرص على اقتناء الكتب وأن يكون يعني صاحب مكتبه كبيرة قدر المصطة حسب قدرته وجده من المال ولأهل العلم في ذلك قصص كثيرة لا بأس من التذكير ببعضها فمثلا من القصص البديعة حقيقة التي هي ملفتة للنظر قصة أبي العلاء الهمداني العطار أحد كبار علماء القرن السادس الهجري هذا الإمام كان عاشقا للكتب ككل علماء مسلمين ما تجد عالم حقيقي إلا هو محب للكتب وبلغ من محبته للكتب أنه كان في يوم من الأيام أخرج تراث إرث أحد العلماء بينها كتب وبيعت في المزات ووضعت هذه الكتب في المزات وتباع وكان موجود هذا العالم فوجد نسخة من كتاب عالي القيمة فأحب أن يشتري هذا الكتاب فاستمر في المزاودة على شراء هذا الكتاب حتى بلغ مبلغا عظيما جدا يساوي قيمة منزله بيته وما عنده ماله فزاد إلى أن وصل هذه القيمة. فقال فرسل المزاد عليه فقال ال ال ال الذي يرفع المزاد قال انتظرني ثلاثة أيام ونأتيك بالمبلغ لأن بيته لم يكن في, في نفس البلد فركب راحلته وذهب إلى بلده وقال أهلي انزلوا من البيت اطلعوا من البيت فان الروح قال اذهبوا البيت أهلكم أو أي مكان آخر وقال دبر لهم مكانا للسكنة فيه ثم دعا رجل الذي أيضا يرفع المزاد على بيته وقال ارفع المزاد على البيت أنا أريد أن أبيع البيت هذا الآن ما في وقت لأنني أعطيتهم فرصة ثلاثة أيام إذا لم آتي لهم بالمبلغ الكتاب يتصرفون فيه يبيعونه لشخص آخر فأعلن المزاد على بيته فلما وصل الحد الذي قيمت الكتاب قال قف قال يحتمل ترى لو اسلم الرينة يعني يجيب مبلغ أكبر البيت لو استمرنا في المزاد قال لا أنا أخشى أن يفوتني الوقت أريد فقط هذا المبلغ هذا الذي أحتاجه فباع هذا البيت وأخذ المبلغ وأدرك بغداد وأعطى راعي المزاد قيمة البيت ليرجع بكتاب واحد بقيمة منزل هذا الإمام لما مات رؤية في المنام رأاه أحد العلماء في المنام أحد الصالحين في المنام في الجنة وفي غرفة جدرانها من الكتب وهو يطالع في الكتب في الجنة فقال له ما يعني ماذا تفعل حتى في الجنة قال إني سألت الله عز وجل أن يمتعني في الآخرة بما كان يمتعني به في الدنيا وأعظم نعيم عندي في الدنيا كان الكتب فاستجيب الله عز وجل دعائي من الكتب من الكتب شوف العشق للكتب إلى أي حد يصل بأهل العلم قصص أهل العلم مع الكتب كثيرة وشائقة وممتعة وأنصاحكم حقيقة بكتابين رائعين يتكلمان عن هذه المسألة الأول اسمه عشاق الكتب اسم الكتاب عشاق الكتب لعبد الرحمن الفرحان أظنه أحد الفضلاء من أهل الأردن اسم عبد الرحمن الفرحان والكتاب الثاني ليس مختصاً بالكتب لكنه فيه كثير من قصص الكتب وهو يتكلم عن جهود العلماء وصبرهم وحبهم للعلم وهو صفحات من صبر العلماء للشيخ عبد الفتاح بوده عليه ورحمة الله صفحات من صبر العلماء على الجد والتحصيل صفحات من صبر العلماء على الجد والتحصيل للشيخ عبد الفتاح بوده عليه ورحمة الله هذان الكتاباً رائعان جداً مما من الكتب التي ترفع الهمة في طلب العلم أي سوري الشيخ عبد الفتاح عالم كبير مشهور وحلبي أيضاً وكذلك صحيح مدينة أخوالي أيضاً طيب يعني أنصح بالفعل بإقراءة هذين الكتابين لأنهما يرفعان الهمة يعني يبينان لك إلى أي حد بلغا في العناية بالكتب والحرص عليها من اللطائف أيضا قصة للشيخ الإسلام بن تيمية أنه مرة مرض وكان في أثناء مرضه يغمى عليه ويستيقظ من الإغماء فكان كلما استيقظ الكتاب بجواره يأخذ الكتاب ويقرأ فيه فجاءه الطبيب وقال له لا بد أن تريح نفسك أنت بهذه الصورة تزيد المرض فقال له شيخ السابق ثمية يحب المناظر في كل شيء حتى في الطب قال له أنا أريد أن أناظرك في علمك قال أسمع منك اذكر قال أنتم تقولون أن المريض من الأمور التي تعينه على الشفاء أن يكون مرتاح البال مرتاح النفس مطمئن القلب أليس هذا من وسائل علاج المريض أن تريحه نفسيا؟ قال نعم قال أنا لا أرتاح نفسيا إلا بالكتب فلن أنتفع بعلاجك إلا إذا قرأت الكتب يقول فقال الطبيب هذا طب لا علم لي به علمي أنك ينبغي أن ترتاح وخرج من عنده عرف أنه لا فائدة من من هذه النصيح فحقيقة يعني حال العلماء مع الكتب حال لا أقول عجيب لأنه عدم حبه من الكتب هو العجيب وعدم التفاة طالبة العلم للكتب هو العجيب فعلى طالب العلم أن يعتني بالكتب غاية العناية وليعلم أنها زاده الذي لن ينفد في طلب العلم أبو العلاة الأول chefs أبو العلاة الأول همداني العطار أبو العلاة الأول تصفف أسف في أل dynamics أل Lust am Emad Z Dust أن juicer لهم مدة همدانين ليسع المدينة في كل خرسان أول جد верات بأل قال ولا يجعل تحصيلها أي الكتب وكثرتها حظه من العلم لا شك لا ينبغي أن يكون مجرد الجمع هو الهدف لمن أراد أن يكون طالب علم بعض الناس قد تكون عنده مكتب ضخمة ويتفاخر بكثرة الكتب لكنه ما أقل هو ما ينتفع بها يجمعها وكأنها تحف مثل ما يجمع أهل التحف والآثار والأمور الجميلة وال... مثل هو يجمع الطوابع ومثال هذا يجمع الكتب من أجل أن يرصصها ويكون منظرها جميل ويجعل في خزان الكتب عنده يزين بها المجلس لا شك أنه الكتب ما وضعت لهذا الأمر وضعت لما هو أجل من هذا ينبغي أن تكون الكتب للمطالعة والقراءة والدرس والبحث والاستفادة منها فلا يجعل حظه من العلم مجرد الجمع وإن كان مجرد هذا أنا أقول لا يجعل حظه من العلم جمع الكتب إذا كان طالب علم وإن كان مجرد جمع الكتب إذا كان بنية خالصة وحده عبادة مجرد شراءك الكتاب وحد عبادة حتى لو لم تقرأه ما هو وجه كونه عبادة ممتاز قد يكون صدقة جارية يستفيد منه ذريتك يستفيد من من جاء بعدك كل من يقف على هذا الكتاب ويقرأه ولو من جاء بعدك سيكون لك فيه أجر منزل منزلة الصدقة الجارية بل حتى في شراءك الكتب في تشجيع للكاتب ولدار النشر تخيل لو أن كتب العلم ما حد يشتريها هل سيؤلف العلماء كتبا؟ هل سيتشجع لنآشرون أن يضع أمواله في كتاب يعرف أنه لن لن يعيد إليه حتى راس المال من الكتاب فمجرد شراء الكتب في تشجيع لنشر الكتب وفي تشجيع لانتشار العلم فنحن عندما نقول لا يكون حظك يا طالب العلم من جمع الكتب مجرد الجمع أما من جمع الكتب ليصنع مكتب عام يستفيد منها الناس وإن لم يقرأه هذا أجر عظيم وفضل عظيم من جمع الكتب وفي نيته حفظ العلم ولأن تكون صدق الجارية من بعده هذا يؤجر من اشترى الكتاب ولي مجرد فقط تشجيع صاحب الكتاب هذا يؤجر على هذه النية وعملوا هذا فاضل لا يذم عليه انتبهتم؟ في أيضا ملحظ مهم وكثيرا ما أسأل عنه هل لا أشتري كتاب إلا إذا قرأت ما عندي من الكتب؟ أو يمكن أن أشتري كتبا أو كتاباً وإن لم أكمل قراءة ما لديها من الكتب الصحيح ان هذا السؤال أيضاً لا ينبغي أن أسأله طالب العلم لأن شراءك الكتاب لا يلزم موك الكتاب إذا اشتريته لابد أن تقرأه كاملاً هذا أولاً بعض الكتب هي مراجع يعني مثلا عندما أشتري لسان العرب لبن منظور قاموس ضخم معجم كبير هل يلزم أني أقرأ الكتاب؟ لا، لكني أرجع إليه عندما أحتاجه فبعض الكتب أصلاً لم توضع من أجل أن تقرأ من أولها لآخرها وإنما وضعت من أجل أن تكون مصادر ومراجع يرجع إليها الباحث مثل الموسوعات الحديثة تسمى الموسوعات الحديثة ايضا هذه وضعت من أجل أن الإنسان يرجع إليها عندما يحتاج إليها فقط هذا أولاً الأمر الثاني أنك تشتري الكتاب النافع ولو كنت الآن لا تحتاجه لأنك ستحتاجه في يوم من الأيام وكم من كتاب تراه في الأسواق وتعرف أنه كتاب نافع فتؤجل شراءه بحجة أنك تريد أن تقرأ ما لديك ثم تشتريه ثم تعود إلى الأسواق تريده هذا الكتاب فإذا به قد نفت فتعوض أصابعك من الندم لتفويت الشراء هذا إذا كنت مازل طالب علمي يعني تعرف قيمة الكتب وتقول ليتني اشتريت ذلك الكتاب وربما اضطررت لتصويره وكأنه مخطوط لم يطبع بعد أو استعرته أو ما إلى ذلك حتى تستفيد من هذا إذا وجدت من يعيرك هذا الكتاب أيضا فليس من, يعني ليس من الحكمة أن لا تشتري كتاب حتى تقتني لا تقتني كتاب حتى تقرأ ما لديك من الكتب بل اقتني كل كتاب نافع ولو كنت لم تقرأ ما لديك هل تتصورون عامة العلماء اللي عندهم مكتبات ضخمة؟ أنه قرأ كل ما في هذه الكتب لا يقرأ منها المهم أنه يشتغل صباح ومساء في التعلم والقراءة والبحث والدراسة ما دام أنه كذلك فقد أدى ما عليه يجب أن يقرأ كل الكتب وليس من شرط شراء الكتاب أن تقرأ ما لديك من الكتب حتى تشتريه فهذا السؤال لا ينبغي أن لا يعني يقدع في الذهن ممكن يعني يسأله عامي يعني يا أقول لك أنت قرأت هذا الكتب كلها طيب ليش تشتري ما سواه لكن طالب علم ما ينفع أنه يسأل مثل هذا السؤال ويتكون هذه خطته ومنهجه في شراء الكتب يقول وإذا أمكن تحصيلها شراء لم يشتغل بنسخها قديما كانت طريقة تحصيل الكتاب إحدى طريقتين قبل عصر الأطباعة طبعا كل الكتب كانت منسوخة بخاطرية ما في طبيعة وكان هناك دور اسمها دور الوراقين دور الوراقين تقوم بما تقوم به الآن المكتبات التجارية تماما يعني تدخل دور الوراقين دور الوراقين فيها مثلا عشرة عشرين مئة ناسخ حسب ضخامة هذه الدار شغلهم منهم ينسخون الكتب يشوفون اشياء الكتب اللي عليها طلب في سوق العلم فينسخونها ويجعلونها جاهزة للبيع تأتي أنت تقول مثلا أريد كتاب تذكر تسامع متكلم يقول لك عندي منه مثلا نسخة نسختين ثلاثة منسوخة جاهزة تشتريها فكانت هذه الطريقة الأولى الطريقة الثانية أنه نفس طالب علم ينسخ الكتاب يأخذ الكتاب وينسخه بخط يديه شوف صعوبة العلم في ذلك الزمن ثم تخيل قيمة كتابكم يكون مسوخ بخط اليد لا شكرا تكون قيمته غالية ما هو مثل الكتاب الواحد المطبع خلال اللحظات تطبع منها آلاف النسخة وانتهينا فمع ذلك كان العلماء يحرصون على كتب الحصة الذي ذكرناه سابقا الخلاصة أنه قد يقتنى الكتاب شراء أو ينسخه فالمؤلف هنا يحبذ أن يشتريه لأنه أحفظ لوقته احفظ لوقته بدل أن يشتغل هو بالنسخ يشتغل بالقراءة والتصحيق والتعليق أولى له من أن يشتغل بالنسخ اللي هي عمل آلي ليس فيه كثير علم فمع قال ولا يهتم المشتغل بالمبالغة في تحسين الخط وإنما يهتم بتصحيحه هنا أيضا ساقطة حرف الت بتصحيحه أو بصحيح وتصحيحه لا, لا هي صواب بصحيح وتصحيحه يعني يعتني بالكتاب الذي هو صحيح ويعتني بتصحيح الكتاب إذا اقتناه وكان فيه أخطأ لا يقتني إلا كتابا صحيحا وإن كان خطه ليس في غاية الجودة يعني الجمال والحسن الممن هو خط مقرؤ لكنه ليس فيه أخطاء هذا المطلوب وفإن كان فيه أخطاء عليه أن يعتني بتصحيحه هذا هو الذي ينبغي أن يعتني به طالب العلم ويشبه هذا طبعا هذا كلام بالنسبة لكتب المخطوطة قديمة اللي هي بخط اليد يشبه هذا تماما اليوم أننا نحرس الطلاب ونؤكد عليهم أن يحرص على اقتناء الكتب التي هي بتحقيق العلماء المعروفين الذين يتقنون تحقيق الكتب وإخراجها ولا يكون عنايته بجودة التجليد ولا أن الورق فاخر ولا ما إلى ذلك هذه أشياء إن وجدت مع جودة التحقيق فهي حسن لا شك وإن لم يوجد فجودة إخراج كتاب وتحقيقه هي الغرض الأكبر لأن بعض دور الطباعة قد تعتني جدا بتجليد الكتاب وتجليد الفاخر جدا والورق اللي يسمونه الشمواة الفاخر الممتاز جدا لكنه في الأخير يكون مليء بالأخطاء الكتاب وله مقدوم من محقيقه الخدمة اللائقة وربما تجد كتاب من الورق الرقيق هذا مثل ورق الجرايت والطباعة ليست بتلك الأناقة لكن الكتاب متقن لا تجد فيه خطأا فتعتني بالكتاب المصحح الذي حققه علماء معروفون ومحققون معروفون وتترك التحقيقات التجارية التي إنما قصد بها الربح التجاري وبالمناسبة هذا حقيقة بما ينصح به طلبة العلم أنه عليه قبل أن يشتري كتب الشريعة خاصة كتب إسلامية عموما أن يحرص أن لا يقتني إلا ما حققه أهل العلم المعروفون بجودة التحقيق في كل كتاب محقق تجد مكتوب في حاشيته في في تحت اسم المؤلف عنوان الكتاب ثم اسم المؤلف ثم من أسفل تحقيق أو عناية أو دراسة وتخريج فلان الفلان من المحققين هذا يسمون العلماء محقق الذي أخرج الكتاب المخطوط هؤلاء هناك منهم من كان عالما فاضلا وبالتالي يخرج الكتاب إخراجا متقنا نادرا خطأ لا يكاد يوجد كتاب معدوم الخطأ لكنه نادر الخطأ حاشا كتاب الله عز وجل عليك أن تعتني بهؤلاء العلماء طيب يسأل السؤال كيف أعرف هؤلاء المحققين كيف أعرف أن هذا من المحققين جيدين هذا يحصل بأمور ثلاثة اولها أن تسأل أهل الإنم إذا ذهبت للمكتب وجدت الكتاب الواحد بتحقيق فلان وتحقيق فلان وتحقيق فلان اتصل بالسماعة التلفون وقل يا لأحد على أحد المشايخ الذي تثق في, في علمهم وقل له انا وجدت الكتاب الفلاني بتحقيق فلان وفلان وفلان تنصحني بأي تحقيق فيقول لك اقتني الكتاب بتحقيقي فلان أو كل هذه التحقيقات غير جيدة أو كلها جيدة المهم ينصحك بما يراه لائقا بحال ذلك الكتاب قد يكون الكتاب ما طبع ولا طبع جيد فيقول لك أفضل موجود هو الكتاب الفلان أو تحقيق فلان لأن هو الموجود الآن نتمنى أن يحقق وأن يطبع طبع أخرى أفضل مثلا فالأول سؤال أهل العلم وأهل الخبرة الذين يعرفون المحاققين ويستطيعون نصيحتك بالطبعة المتميزة اثنين أن تقوم أنت بالموازنة بين التحقيق إذا كان عندك طرف من العلم عندك الطبعتين قارن بين هذه الطبعة وهذه الطبعة بأمور ليست صعبة لكنها تحتاج إلى خبرة حقيقة يسيرة يستطيع الإنسان أن يميز بين التحقيق الأجوة من التحقيق غير الجيد يستطيع أن يميز هو بنفسه بشيء من الموازنة بين الطبعتين مثلا الطريقة الثالثة وهي تفيدك في تنمية الخبرة بهذا الأمر وهو أن تزور المكتبات الكبيرة مكتبات العامة الكبيرة التي يوجد فيها من الكتاب الواحد عدة طبعات وأن تبدأ تطالع هذه الطبعات كما ذكرت سابقا وتحاول تميز فمع طول هذه العملية تعرف أنه والله فلان في العادة تحقيقاته من العلماء تحقيقاته متميزة وفلان من المحققين تحقيقاته رديئة فخلص تضع هذه المعلومات في ذهنك فلا تقدم على شراء إلا شراء كتاب من تحقيق أحد العلماء الذين عرفوا بجودة الإخراج وجودة التحقيق وترى هذا في غاية الأهمية هذا الأمر في غاية ليس فضلة ولا نافلة بل هو من الأمور المهمة لاقتناء الكتب لأنه كم من كتاب تشوى وأصبحت عبارته تدل على نقيض مراد مؤلفه تماما بسبب سوء إخراج الكتاب ربما يصير في سقط أسطر بكاملها بل صفحات تكون ساقطة من الكتاب ولا تدري أن تقرأ الكلام وإذا بكلام غامض ربما تركبت جملة على جملة فأدت إلى معنى خاطئ جدا خطورة الأمر أن نتكلم عن علم الشريعة علم دين يعني تخيل مثلا لو أن المؤلف قال هذا لا يجوز فسقطت كلمة لا صار هذا يجوز عكس ما أراد المؤلف تماما فالأمر خطير ولذلك أقول بد من العناية بالكتب المحاققة التي حققها أهل العلم وليس هذا الأمر من الأمور التي تعتبر من نوافل العلم بل هي من فرائض العلم التي ينبغي أن يعتني بها مقتنو الكتب طيب. قال ولا يسعير كتاباً مع امكان شرائه أو إجارته لا شك لأن اقتناء الكتاب هذا أبقى له لديك معنى ذلك أنه سيبقى لديك وتكون أكثر انتفاعاً منه وأكثر استفادة منه من أن تستعيره لفترة معينة ثم تعيده فإنك قد تستعيره لفائدة ما ثم تطرأ عليك فائدة بعد إرجاعه تطرأ عليك فائدة أخرى موجودة في هذا الكتاب نفسه فعليك أن تحرص على أن تقتني أكثر من الإعارة وخاصة الكتب التي تعرف أنك أنت أحوج إليها كأن تكون في صلب التخصص الذي تميل إليه من علوم الشريعة كتاب مهم جدا لا يستغني عنه طالب العلم فعليك أن تقتني هذه الكتب وتبدأ بها طبعا في جمع المكتبة إلى أن تنمي المكتبة وبالمناسبة أيضاً تكوين المكتبة مثل تحصيل العلم تحصيل العلم هل يمكن أن يكون جملة واحدة في يوم أو يومين أو ثلاثة؟ ما يمكن يحتاج إلى سنوات من الطلب كذلك تكوين المكتبة لا يمكن يكون في يوم أو يومين أو ثلاثة بل لابد من سنوات من تجميع كل أسبوع كل أسبوعين كل شار كلما سلمت الراتب خلي جزء من راتبك للكتاب إذا سلمت الراتب زور المكتبات ماذا لديهم من كتب جديدة أو قبل ما يتفكر في الجديد تكون مكتب الآن ما هي الكتب المهمة التي تحتاجها الذي يبحث عن الجديد فقط والذي كون المكتبة وانتهى يذهب إلى المكتبات ليبحث عن كتاب الجديد ليضيفه إلى مكتبته. أم إلا ما يعده شيء من الكتب هذا يحتاج أن يؤسس مكتبه يجمع المصادر الأولية في العلم الذي يريد أن يبحث فيه ولا يستطيع أحد أن يجمع الكتب جملة واحدة حتى الأغنياء والأثرياء لماذا؟ لأن كما ذكرنا سابقا كم كتاب ينزل اليوم وينفض غدا فإذا ما صار في متابعة للمكتبات من حين لآخر يزور المكتبات كل فترة يجعل زيارة المكتبات جدول جدول في حياة العلمية وأن أستغرب حقيقة من بعض المكتبات يعني طلبة العلم وبعض من يسمون أنفسها مختصين لا تكاد تراه في المكتبات يعني أزور المكتبات ما أكاد أرى هؤلاء الناس وإذا سألت عن بعض الكتب التي طبعت من سنتين وثلاثة وأربع ما يدري أنها طبعت أصل هذا لا يليق أبداً بطالب العلم كتاب في تخصصك ينبغي يعني أنه من يوم أن ينزل يكون عندك خبر بأنه نزل الأسواق إذا كنت متخصص معنا الكلمة وأنا كما أقول دائماً أضرب مثل بالعلوم الأخرى هل تتصورون طبيب ناجح تخرج البحوث الطبية المعاصرة سنة وسنتين وثلاثة وأربعة هو ما عنده طلاع عليها والذي عنها لن يكون طبيباً ناجح لن يكون طبيب ناجح إلا كان متابع تماماً لكل ما يتوصل إليه العلم الحديث من اكتشافات حديثة من أمور جديدة من نظريات حديثة حول العلم الطب وكذلك كل العلم فالكتاب الجديد هو في الحقيقة اكتشاف جديد يحتاج أنك تطلع عليه وترى ماذا يضيف إلى معلوماتك من معلومات جديدة لاحظتم يا أخوان فعلى الإنسان يعتني ويجعل جدول في, في, في حياته في يومه كل شهر كل أسبوع كل شهرين كل ثلاث أشهر بالكثير, بالكثير يزور المكتبات الكبيرة الضخمة ولو يرحل إذا كان بلد وليس فيها مكتبات يرحل إلى هذه المكتبات ليرى ماذا يمكن أن يضيف إلى مكتبته من الكتب التي يحتاجها ويجعل بالفعل في ماله يعني جزءاً مقسوماً لشراء الكتاب قال الثاني يستحب إعارة الكتب لمن لا ضرر عليه فيها ممن لا ضرر ينهبها الفرع الثاني خصه للإعارة فيقول يستحب لمالك الكتاب أن يعير الكتاب إن لم يكن عليه ظار من إعارته كأن يكون كتاب محتاج إليه تماما لا يستغني عنه هنا لا نقول أنه يستحب أن يعيره بل المستحب أن لا يعيره ما دم هو نفسه محتاج إليه فلا يعيره فإن كان غير محتاج إليه وليس عليه ضرر من إعارة هذا الكتاب يستحب له أن يعيره أيضا بشرط في المستعير وان يكون هذا المستعير تعرف بالأمانة تعرف بأنه لن يتلاعب في هذا الكتاب لن يتلف هذا الكتاب وأنه سيعيد إليك الكتاب مرة أخرى لكن إذا كنت شك في أمانته وأنه إذا أخذ هذا الكتاب يعتبر غنيمة باردة ولا يفكر في إعادته إليك فهذا لا يجوث لا يجوث للمستعير أن يفعل ذلك ولا يستحب لك أن تعيرا فالاستعارة إنما تستحب لمن لا ضرر عليه بالإعارة لمن لا ضرر منه في الإعارة في شرطين لها لاستحبابها وإن كان من, من العلماء من كان يكره الإعارة كما أشار هنا المؤلف مطلقا وسب في ذلك كثرة ما يبتلى العلماء وعشاق الكتب بمن يخونهم إذا استعار الكتاب وأقول لكم بالتجربة التجربة الشخصية كم من كتاب أعرته فما عاد إليه والمشكلة أن, أن الإنسان قد ينسى من, من أعاره الكتاب تقول لي ضع دفتر لأعاره لل... وضعنا لكن بعض الحين يأتيك واحد وأنت مستعجل يقول لك وتنتثق فيه فتعطيه الكتاب وتنسى أن تقيد أني أعارت الكتاب لفلان فلان في يوم كذا وتكتب معلومات عنه رقم تلفون أو شيء أو كذا فيذهب الكتاب ولا ترى المشكلة لو أن الكتاب يوجد في السوق لهانة المصيفة لكن قد لا تجي الكتاب في السوق أصلا كتاب نادر الوجود فلو أنها حصلت مع واحدة منكم مرة واحدة بعد ذلك يقول لن أعير طوال حياتي إذا ذاق حسرت فقدان الكتاب فالأخير لذلك كره بعض أهل العلم الإعار وكتبوا في ذلك الأشعار منها بيتان مشهوران يقول فيهم الشاعر ألا يا مستعير الكتب دعني فإن إعارتي للكتب عار فمحبوبي من الدنيا كتابي وهل أبصرت محبوبا يعار ألا يا مستعير الكتب دعني فإن إعارتي هذه حلوة جدا لكل بخيل بالكتب لابد يكتب البيتين هذه في مدخل مكتبته حتى ما يعير أحد ألا يا مستعير الكتب دعني فإن إعارتي للكتب عار فمحبوبي من الدنيا كتابي وهل أبصرت محبوبا يعار فمحبوبي من الدنيا كتابي وهل أبصرت محبوبا يعار فالمقصود هذا يبين لكم حقيقة إن من استعار كتابا عليه بالفعل أن يكون أمينا في السعارة الكتاب وأيضا عليه أن يحدد وقتا لإرجاع الكتاب ويفي بهذا الوعد يعني يقول للذي يستعير من الكتاب انا أحتاج هذا الكتاب أسبوع أسبوعين شهر شهرين يبين له الحاجة الحقيقية ثم يلتزم بهذا الموعد ويعيده إليه لأنه مثلا قد يحتاج سنة بكاملها لكن يكون صاحب الكتاب ما يستغني عنها أكثر من شهر بعد شهر يريد هذا الكتاب يقول لك لا ما أستطيع أنا أعيرك إياه شهرا أعيده إلي ثم يمكن أن تعود تسعيره مرة ثانية بعد أن أقضي قرضي منه ومن عرف البحث والدراسة والكذا. ربما أنا ما كتاب الكتاب اليوم لكن مع سمراري في البحث والدراسة ممكن غدا يطرع علي أمر يسألني أحد سؤال أو أن أكون أثناء بحثي فإذا بي أستحظر أن هذه الفائدة موجودة في كتاب الفلان فإذا بي أتذكر أن هذا الكتاب معار عند فلان من الناس فيصبح كأن الكتاب ليس لدي يعني أفقد الإمكان الإفادة منه فحقيقة يعني ينبغي بالفعل أن يحرص المستعيرون على أن يكونوا أمناء في إعادة الكتب وأيضا في ذلك بيتاني الشهيران يقول فيها الشاعر أيها المستعير مني كتابا ارض لي منه ما لنفسك ترضى لا ترى رد ما أعرتك نفلا ورد وترى رد ما استعرتك فرضا يقول عاملني كما تحب أن تعامل أنت كما ترى أن إعادة الكتاب إليك واجب فينبغي أن ترى أن إعادة الكتاب إلي أيضا واجب فلا يصير أن تكيل بمكالين وأن تزن بمعايير متباينة طيب ثم يقول ولا يطيل. مقامه عنده من غير حاجة بل يرده إذا قضى حاجته هنا حقيقة هذا المقطع فيه آداب الاستعارة يعني ممكن تضع حتى عنوان صغير جنبه آداب الاستعارة عند هذا المقطع فأولها أن يطيل إبقاء الكتاب بعض الحيانة الطالب قد يؤخر الكتاب المستعير سنتين ثلاثة أربعة كأنه مفقود يصير ثم بعد أربع سنين يوم تنسى من أعرت الكتاب وتنسى من, من هو الذي أعطيته الكتاب فإذا بيتفاجأ بأنه قال أنا استعرت منك الكتاب هذا وأعدته كم من مرة لعل صاحب الكتاب يحتاج الكتاب فلم يجده وتحسر على يظن فقد الكتاب ضاع فإذا بأخينا هذا قد استعاره من سنوات ولا فكر يرجع إلا بعد سنوات فينبغي من يوم ما تنتهي من الكتاب أن تعيده وأن تحرص أن تنتهي من الكتاب في أقرب وقت ممكن حتى تعيده لصحبيه في أسرع وقت ممكن قال ولا يحبسه إذا طلبه المالك أو استغنى عنه يعني إذا طلبه المالك صاحب الكتاب لا يصح أن يحبسه عنه ويؤجله ويقول إذا استغنى عنها خلص أخذ الفائدة التي يريدها من الكتاب وأنه صار مستغني عن الكتاب ينبغي مواشرة من يوم ما يستغني عن الكتاب يعيده إلى صاحبه قال ولا يجوز أن يصلحه بغير إذن صاحبه يعني إذا كان في اخطاء أو شيء وقف عليها لا يصح له أن يتدخل هو في نسخة ليست له فيعدل هذه الأخطاء إلا أن يستاذن صاحب الكتاب لأنه قد يصحح شيء ويكون الصواب بخلافه هو يظن أنه خطأ ويكون صواب فلا يحق له أن يتدخل في نسخة ليست له إن أراد يعني حتى نسهل قليلا قلم رصار لأنه يمكن صاحب الكتاب أنه يمحوه أما يستخدم قلم ثابت الحبر يشوه فيه صورة الكتاب لا يحق له إلا بإذن صاحب الكتاب قال ولا يحشيه ولا يكتب شيئا في بياض فواتحه أو خواتمه إلا إذا علم لذا صاحبي كذلك وهذا واضح وهو كما يكتبه المحدث على جزء سمع وكتبه ولا يسود ولا يعيره, ولا يعيره غيره ولا يودعه لغير ضرورة يجوز شرع إلى خره قال ولا ينسخ منه بغير إذن صاحبه يعني هذه فيها, فيها فيها شيء من النظر إذا الكتاب ليس له وإنما هو كتاب لغيره يعني ما هو متأليف أنا؟ وإنما هو تأليف أحد العلماء مثل تذكرت السامع المتكلم لو أحد شخص أخذ هو نسخه خاصة نتكلم عن نسخ اليد الآن لا بأس بهذا لكن الذي يمكن حقيقة يكون شبيه بهذا المسألة ويكون الحكم فيها الكراهية أو التحريم في بعض الأحيان هو سرقة كتاب ليست لك, ليس لك. كما يفعل بعض دورا للطباع يعني مثلا يؤلف أحد المؤلفين كتابا ويطبع منها عشرة ألاف نسخة يفاجأ في السوق مئة ألف نسخة. صارت الدور مدام أنه الكتاب مطلوب في الأسواق يتسابقون ويطبعون بغير إذن مؤلفه وناشره وهذا لا يجلس كلمة حقوق الطبع محفوظة هذه شرعا تعبير صحيح وقد أصدرت المجامع الفقهية أكثر من مجمع فقهي أن هذه تعتبر من حقوق الملكية الفكرية التي ينبغي أن تحترم شرعا فلا يجوز الاعتداء عليها شرعا لا يجوز الاعتداء عليها وأنا كما ذكرت لكم سابقا بعض العلماء مصدر عيشه هو هذه الكتب يعني هو أصلا إنما يعيش ما عند وظيفة هو يعيش من تأليف هذه الكتب وطباعتها ونشرها فكيف يمكن أن نشجعه وأن ندعوه لإستمرار في في التأليف والبذل والعطاء إذا لم نعطيه حقه ولو قيمة الكتاب الذي نشتريه قارن هذا بالغرب أيضا للأسف نحن متطورون في بعض الأحيان نذكر ما يحصل في الغرب لأنه هو الصواب ماذا يعطون للمؤلف من حقوق مادية أنت لو تقارن قيمة الكتاب الشرعي بقيمة الكتاب العلمي تجد الفرق كبير جدا الكتاب الشرعي في أرخص الأثمان يعني مجلد مثل هذا في الأسواق تقريبا بثلاثين درهم صحيح ولا لا؟ ما بين عشرين وثلاثين درهم قيمته خلي هذا الكتاب في الطب لو في طبيب كم يساوي مثل هذا الكتاب تلاقيه بسبعمية درهم فرق كبير جدا وطبع من هذا الكتاب الشرع يطبع منها ألف نسخة الكتاب العلمي يطبع منه مئة ألف نسخة ومليون نسخة ويتستمر الطبعات منه وكل هذا أرباح للمؤلف ونسبة ربح المؤلف في الكتب العلمية أضعاف نسبة ربحه في الكتب الشرعية لأن كان يأخذ مثلا 10% من سعر الغلاف حسب يعني تعارف كثير من دور النشر فهناك يأخذ 70% من قيمة سعر الغلاف و30% لدار الناشرة ولذلك أولئك وصلوا ونحن تخلفنا لأنه ما عندنا وسيلة لتشجيع أهل العلم ما عندنا وسيلة لتفريغ العالم للكتابة والبحث والتدريس والتعليف فينبغي أن لا يعتدى على حقوق المؤلفين وقلت أن هذا صادر في قرار مجمعي فقهي وهو قرار في محله قرار صائب يبغي أن لا يعتدى على حقوق الآخرين هذا إنما ذكرنا بها عبارة المؤلف ولا ينسخ بغير إذن صاحبه قال فإن كان كتاب وقفا على من ينتفع به غير معين فلا بأس بالنسخ منه مع الاحتياط يعني الآن الكتب المقوفة في المكتبات والنسخ الأمر فيه تتكلمني عنها على كل حال قال الثالث موضوع هذه الفائدة أو هذا النوع هو الحث على الحفاظ على الكتاب من التلف ان تحرص على الحفاظ على الكتاب من أن يتلف فكلها نصائح حول هذا الموضوع في هذا الفرع فيقول مثلا إذا نسخ من الكتاب أو طالعه فلا يضعه على الأرض مفروشا منشورا قديما كان طريقة تجديد الكتب تختلف عن اليوم ونوعية الورق مختلفة كان قديما لو فتحت الكتاب بهذه الصورة في كثير من حين يتمزع لأن طريقة التجديد مختلفة يحتاج أن يكون الكتاب كذب بهذه الصورة وهو حتى اليوم هذه الصورة لا شك أنها أرفق بالكتاب مثل طريقة حمالات المصاحف الأخرى هذا الكراسي المصاحف التي بهذه الصورة هذا أحفظ الكتاب من أن يفرض هكذا او ينثني انثناء كبير وإن كان بعض أنواع تجليد الممتاز المعاصرة لو ثنيت الكتاب إلى آخر حاجة أن يلصقت الجليدتين بعض لا يتأثر فالخلاصة أن تحرص أن لا يتمزع الكتاب يقول أصد هذا الكلام أن تحرص أن لا يتمزع الكتاب لا تتصرف في الكتاب بتصرف يعود إلى إتلافه ذكر هنا حقيقة إشياء كثيرة يعني أنبع بعض الأشياء المعاصرة أن العصر اختلف عن عصر المؤلف يعني مثلاً أشياء الخاطئة في, في إفساد الكتاب أن تضع في وسطه قلم وتطبقه وتمشي به هكذا هذا أيضاً يمزع الكتاب وينزع جلده من الكتاب تريد أن تضع علامة ضع ورقة أو الخيط هذا كان موجود أو ريشة بعض الناس يستخدم الريش ريش النعام أو ريش الطاوس أو أي شيء يعني ريش معينة لأن الريش شكلها جميل وكل لطيف وتضعها أي ورقة ورقة تخويم ورقة كذا تضعها في الكتاب لتكون علامة بعض الناس يستخدم ثني طرف الكتاب من هنا هكذا يثني طرف الكتاب وهذا لا بأس به يعني الورق الآن يحتمل الحقيقة يعني بعضهم الآن المؤلف يذكرون أن هذا غير جيد ثنيا للورق لكن هذا بالنسبة للورق القديمة الآن ما يؤثر في الكتاب لو رجعت الورق إلى هذه الصورة وطبقة الكتاب يروح الأثر ما في إشكال الثني الورقه ايضا مقبول يعني لو استطعت لا يكون بالثني فهذا يكون احسن طيب قالوا يراعي الأدب في وضع الكتب باعتبار علومها وشرفها ومصنفها وجلالتها كانوا قديما في العاده يعني العلماء لا يملكون خزائن للكتب ارفف ما يملكون ارفف للكتب فكانوا يضعون الكتب على الأرض أو على قطعه من الخشب ارفع من الارض بقليل ثم الكتب بعضها فوق بعض ما في ما في أرفف أصلا يضعون الكتب بهذه الصورة ولذلك كما سيأتي المؤلف يذكر الآن أنه ينبغي عليه أن يكتب عنوان الكتاب هنا ليش؟ لأن الكتب محتوطة فوق بعضها كيف يعرف الكتاب؟ يصير ينظر هنا ويعرف ما هو الكتاب الذي يريده ما هو مثل الآن يضعون الكتب بهذه الصورة ولذلك نكتب العناوين في هذا المكان لا كانت توضع الكتب هكذا وفوق بعضها فيكتب عنوان الكتاب هنا حتى يستطيع إخراجه الآن اختلف الأمر الكتب توضع بهذه الصورة وعلى أرفف في العادة فهنا يذكر انه ينبغي أن يرتبها حسب الجلالة والشرف يجعل أجلها وأشرفها في الأعلى على كل حال الآن الأمر اختلف وأصبحت هناك خزائن للكتب ورفوف توضع فيها الكتب وطرائق الترتيب مختلفة هناك الطرائق العاصرية ديوي وما ديوي والأشياء المعاصرة في ترتيب الكتب ويمكن كل صاحب مكتبة أن يختار وأن هو يتبنى طريقة لترتيب الكتب يعني مثلاً من الطرائق المتبعة أن ترتب الكتب حسب حاجتك إليها فالكتاب الذي تحتاجه دائماً تجعله أقرب في متناول يديك ما تجعله في الرفوف العالية ولا في الرفوف السفلية جدا. تجعله بين يديك قريب من محلك الذي تحتاجه دائما. وأما الكتاب الذي تحتاجه قليل جدا تجعله في أرفوف علوية خاصة كان المكتب عالي جدا يحتاج أنك تصعد إلى سلم حتى تصل إلى رفوفها العليا فترتب حسب الأهمية أيضاً ترتيب الكتب حسب الموضوعات فكتب مثلاً علم الحديث لحال وكتب التفسير وحدها وكتب الفقه وحدها وهكذا كل صاحب مكتبة يستطيع أن يرتب مكتبته حسب الأنفع له بعضهم يرتب حسب المؤلفين من كان له مؤلفات بالذات إذا كان له مؤلفات كثير يجعل له مكان خاص وهذه أيضا طريقة جيدة بالذات للمكثرين من التأليف الذين لهم ثلاثون أربعون خمسون مئة كتاب هؤلاء أن تجعل لهم خزينة خاصة أجود لأنك من يوم ما تريد كتاب تعرف أنه موجود في المكان فلان تذهب إليه فتجد أن الكتاب موجود المقصود أن ترتب الكتاب المكتبة بالطريقة التي ترى أنها أنفع لك وأقرب في تحصيل الفائدة وأما النظر للشرف والجلال والمكانة فالآن مع وجود الأرفف لم يعد هذا هو الوجه الذي نراعي من جهته ترتيب الكتب وإنما نراعي الأقرب إلينا والأنفع إلينا فنجعله أقرب لأنها كلها في أماكن شريفة كلها موضوعا على أرفف في أماكن مكرمة ومحترمة شريفة ليس هناك إهانة للتفسير إذا وضعته في الرفف السفلي ورضعت في رفوف العلمية ما زال محترما ومقدرا وليس مبذولاً بين الأقدام طيب أيضاً حقيقة هناك عدد من الآداب إذا سئلت عنها أجبت الرابع عاد مرة أخرى إلى ذكر أدب من آداب الاستعار قال إذا استعار كتاباً فانبغي إله أن يتفقده عند إرادة أخذه ورده إذا أراد أن يستعير الكتاب قبل أن يأخذه من صاحبه يتفقده لعلا فيه عيب معين لعلا يكون فيه نقص معين يصننننبج صاحب الكتاب ترى أن الكتاب فيه هذا العيب من قبل أن أخذه حتى لا يلومه أو يتهم بأنه هو الذي أتلف هذا الكتاب أو أحدث في هذا العيب وكذلك إذا أرجعه يقول لصاحب الكتاب ترى أن الكتاب راجع الكتاب سليم وصحيح حتى لا يتهم أيضا بأنه أتلف الكتاب أو أحدث فيه شيئا من. التغيير الذي يسيء إليه الكتاب وكذلك إذا اشترى كتاب يفعل نفس الشيء عليه أن يحرص أن يكون الكتاب عند شرائه ما يكون في بياض ما يكون في أخطاء ما يكون التجليد سيء ما يكون الورق سيء حتى إذا اشترىه يشتريه وهو على بينه بحال الكتاب جودة أو سوء فيشتريه وهو على معرفة بحاله ثم يتكلم هنا أن التعليقات والحواشي على الكتب لا تسئل الكتاب إذا كانت بعلم والمقصود منها الإفادة يعني مثل الآن أنتم تعلقون على حواشي الكتاب مدام أن المقصود منها من هذه الحواشي إتمام الإفادة من هذا الكتاب فهذه الحواشي تزيد الكتاب جمالا ولا تنقصه ولا تنقصه من قدره ولذلك أورد العبارة الجميلة هنا أن الإمام الشافعي قال إذا رأيت الكتاب فيه الحاق وإصلاح فاشهد له بالصحة وورد العبارة التالية لا يضيء الكتاب حتى يظلم يريد إصلاحه يعني حتى يكثر فيها الحواشي والكلام والأسطر التي إذا رأها الجاهل يظنها أنها يعني إساءة للكتاب والواقع أنها تحسن للكتاب لأنها زيادة فوائد وعناوين وعناوين شروح وتحقيقات للكتاب تزيد قارئ الكتاب من هذا الكتاب الكتاب إفادة. وايضا وأيضا يعني هذا مكان مناسب للتنبيه على طريقة معينة في الاستفادة من الكتاب إذا قرأت كتابا من الكتب أولا القراءة نستطيع نقسمها إلى ثلاثة مناهج أساسية قراءة الكتب في منهج قراءة الدرس ماده دراسية تقرأ الكتاب لأنك تريد أن تدرسه مثل طلاب عندما يدرسون كتاب أجلما يمتحنون فيه هذه لها منهج في قراءة الإفادة أنت ما عندك ما هي قراءة الدرس تريد أن تستفيد دون أن يكون هذا درس بالنسبة لك وفي قراءة ثالثة وفي قراءة المتعة أنت لا تريد لا الدراسة ولا الإفادة مجرد قد تأتي الإفادة عرضاً لكن أنت أصلاً إنما تقرأ من أجل استمتاع يعني مثلاً مثل شخص غير مختص بالأدب يقرأ الشعر وما يقرأ الشعر من أجل أن يستفيد منه في تخصصه يستمتع قراءة الشعر متعة فن يشعر الإنسان فيه بلذة بقراءة الشعر فلكل قراءة منهج قراءة الدرس ليست مثل قراءة الإفادة ليست مثل قراءة المتعة والكل واحدة منها طريقة معينة ينبغي أنك تحرص أنك تعرف ما هي طريقة كل منهج من هذه المناهج في, تعلم أو في العلاقة بالكتاب أنا أريد فقط أن أبين طريقة من الطرق المفيدة في طريقة الدرس والإفادة ينبغي أن تحرص عليها وهي تعليق الفوائد أنت مثلا تقرأ الآن في هذا الكتاب وقفت على فائدة ممتازة جدا ان كانت هذه الفائدة في ظنتها يعني تحت الباب المتعلق بها فيكفي أن تكتب في حاشة الكتاب عنوان لهذه الفائدة تأتي بكلمتين ثلاثة كأنك تضع عنوان لهذه الفائدة يعني مثل ما قلنا الآن قبل قليل إيش قلنا أداب الاستعارة هذا عنوان جانبي تضع مجرد عنوان طيب إذا كانت هذه الفائدة جاءت في غير مظنتها إيش يعني في غير مظنتها يعني لو إني جيت في يوم من الأيام وغابحت عن هذه الفائدة لن يخطر في بالي اصلا أن أقف عليها في هذا الكتاب لأنها ما جاءت تحت العنوان المتعلق بها وإنما جاءت عرضا في هذه الحالة أنا أنصح أنك تجعل من طريقتك أنك تكتبها في الأوراق البيض التي في أول الكتاب أو يكون عندك دفتر خارجي دفتر خارجي تقيد فيه هذه الفوائد التي ترد في الكتب في غير مظانها لأن هذه الفوائد مع طول القراءة تجتمع عندك وتصبح ثروة هائلة لأن لو أي باحث جاء يبحث في مسألة ما سيبحث عنها في مظانها أو في غير مظانها في مظانها فتفوته كثير من الفوائد التي لم ترد في مظانها أما الذي فعل هذا الذي أقوله لكم سيكون قد جمع الفوائد التي في مضانها والفوائد التي ليست في مضانها فيضيف شيئا جديدا على البحث وفي كتب أهل العلم في الحقيقة من الفوائد الواردة في غير مضانها شيء كثير جدا مثلا كتب التراجب سير علام النبلاء مثلا او كتاب تجد أنه مليء بالفوائد العلمية في كل التخصصات لكن هل, يب... هل يفكر النحوي أن يرجع يسير على المنبلاء ليستخرج منه فائدة؟ هل يفكر المفسر أو المحدث؟ ولو فكر هل سيقف عليها؟ لن يقف عليها وارده في ترجمة أثناء ترجمة تحت العلماء لكن لما يكون عندما قرأ هذا الكتاب قيد هذه الفوائد يصبح من السهل عليه أن يرجع إليها ويستخرجها إذا احتاج إليها في يوم من الأيام فهذه حقيقة أدب من آداب القراءة ومنهج من مناهج ينبغي أن يحرص عليه طالب علم ولا يفوته دائما يكون إذا قرأ في, في, في جيبه قلم من حين لآخر يكتب في جلدة الكتاب إذا ما معها دفتر أو شيء فائدة معينة ولا أحب أن يصنفها من البداية يجعل يعني هناك تصنيف لهذه الفوائد الفوائد الحديثية الفوائد الفقهية الفوائد التفسيرية حسب, حسب ميولة كل إنسان له تمامات أخوان خاصة يعني يحتمل تقرأ أنت الكتاب ويقرأ زميلك فأنت تستخرج من فوائده ولا يستخرجه أنت تهتم بأشياء ولا أهتم ب وأنت نفسك تقرأ كتاب المرة الأولى فتتسخرج من فوائد فتعيد قراءة فتسخرج من فوائد أخرى لأنه تغيرت اهتماماتك مع الفترة أصبحت لك اهتمامات مختلفة عن المرة قبل سنة أو سنتين عندما قرأت الكتاب فربما تسخرج فوائد جديدة لم تكن قد استخرجتها في مرة السابقة كان في عندك أشياء ما تظن أنها مشكلات ثم لما تعمقت في علم عرفت أنها مشكل علمي تحتاج إلى أن تنظر ماذا قال فيها العلم فتجد أنه جاء ما يذل أو يشير إلى حل هذا الإشكال في أحد الكتب فتقيده وأن تكون في غفلة عنه سابقا فحرص أن تقيد هذه الفوائد لأنها حقيقة ثروة عظيمة جدا هي لا تكون ولا تؤصل علما لكن من تأصل في العلم ينبغي أن يحرص عليه يعني هذه الفوائد المنثورة ما تكون علم وحدها لكن من كان مؤصلا في العلم هذه رافد مهم من روافد العلم والزيادة في التعلم فلا يغفل هذا الرافذ المهم في زيادة العلم أيضا بالمناسبة ما دامنا نذكر هذا الشيء يعني بعض الأشياء بالتجربه الإنسان يستفيدها فإن لم يذكرها ضاعت يعني ليست مقيدة في كتاب إذا قرأت افترضنا مثلا قصة أو خبر أو أي شيء وأعجبك كيف يمكن أن تقيد هذه القصة؟ لو قلت مثلا قصة فلان فقط ما, ما يتبين إيش موضوع قصة حاول أن تتأمل في القصة وتستنبط ما هو موطن العجب فيها ما الذي أعجبك فيها؟ تراها،, تراها ما هو بالأمر الهيئ مرات يعجبك الأمر ولا تدري إيش أعجبك فيحتاج أنك تفكر لماذا كانت هذه القصة أو هذا الخبر أو هذه الفائدة العلمية بالنسبة لك أنت عجيبة وجميلة وحسنة وتحاول أن تلخص موطن الإعجاب بعبارات يسيرة لتقيدها كفائدة تبهتم يا أخوان؟ حتى إذا أحتجتها في يوم من الأيام تستطيع أن تقف عليها لكن مجرد تقول الله قصة فلان خبر فلان خبر فلان ذا متعلق بإيش؟ إيش هو خبره؟ لن تستفيد منها عندما تحتاج إليها إلا أن تقرأ كل القصص التي كنت استحسنتها لكن لما تبين موطن العجب وموطن الجمال وموطن الحسن في هذه القصة وتلخصه بعبارة واضحة عندها إذا احتجت إليه في بحث في درس في موعظة في ستستطيع بالفعل أن تقف عليه بسهولة بالغ كيف؟ ممتاز مثل الذي بعى بيته من أجل كتاب ما أقول قصة أبي العلاء الهمداني في الكتب تقول مثلا باع كتابه من بيته من أجل كتاب هذا عنوانه باع بيته من أجل كتاب أنا ما همني بالعلاها مذاني ولا فلان يعني عندما س... أنا همني من... الموطن العبرة في هذه القصة وهو هذا الموطن أقيدها بيت أو عالم دخل الجنة فكان جدران بيته أو غرفته من الكتب عنوان القصة هذا الذي ممكن أن أجعله لهذه القصة وهكذا يعني في بقيه الاخبار والقصص التي يريد ان استنبط منها فوائد استفيد منها في بحوثي ودروسي ومؤلفاتي طيب الخامس اداب النسخ حق اداب النسخ يعني ان ما يستفيد منها المحققون والذين يشتغلون باخراج الكتب وبالتالي لن أعلق على كثير منها الا على أمر مهم وهو قضية أهمية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كل ما ذكر وأن تصلي عليه كل ما ذكر عليه الصلاة والسلام كتابة كاملة ونبهنا المؤلف على خطأ من يقول يكتب صاد لام عين أو صاد لام ميم أو صاد لام عين ميم صلعا وما إلى ذلك يقول هذا ليس من الأدب ولا ينبغي أن يفعل الإنسان مثل هذا الأمر بل ينبغي عليه أن يكتب صلى الله عليه وسلم كاملة لا على وجه الوجوب لكن على وجهه كمان الأدب لا ندعي أن الكتابة واجبة وإنما نقول بأنه كمان الأدب أن تحرص على ذلك بل هي عبادة يعني سبحان الله ربما لا يبقى لك من الأجر في هذا الكتاب إلا هذه العبارة ربما ما تخلص النية إلا في مثل هذه العبارة فلا يفوتك كتابة مثل هذا الأمر قديما ربما كانوا يخلصون على الورق لندرة الورق وقلته ونفاسته يعني كان بعضهم ما يكتبها ويكتبونها على طريقة الخاتم هذا اللي هي راكبة وفوق بعض ولا بأس بهذا طبعاً ماذا منها مكتوبة طيب لكن كانوا يحلصون على اختصار مكانها لأن الكتب الورق كان نفيس وغالي وليس من السهل تحصيله لكن الآن الورق أرخص ما يكون الورق يرمى في الشوالب فما الذي يدعو الإنسان أن لا يكون ثم معجلة طباعة الآن وغطت زر تكتب لك صلى الله عليه وسلم خلاص ما عد فيه يعني عذر حقيقة في السبدال صلى الله عليه وسلم بأي رمز آخر مجرد تضغط على جهاز الحاسب الآلي رمز معين أن تحدد حرف معين مثلا لرمز الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام شفته رمز معين خلص لأتيك صلى الله عليه وسلم مباشرة فما عند في أي حجة حقيقة في تركها فعلى الإنسان أن يحرص على كتابة صلى الله عليه وسلم كاملة أيضا تكلم عن أن يتبع ذكر الأنبياء الآخرين أيضا بالصلاة والسلام وإن كان العلماء الصلاح على أنهم إذا ذكروا الأنبياء غير نبينا عليه الصلاة والسلام يقولون عليه السلام وإن قال عليه الصلاة والسلام فهو حسن فكل أنبياء الله ورسله يستحقون أن يخصوا بالصلاة والسلام عليهم ثم نبه أيضا أنه ينبغي أن تخص الصحابة رضوان الله عليهم بعبارة أيضا رضي الله عنه وهي عبارة دعاء وليست خبر يعني رضي الله عنهم بمعنى اللهم ارضى عنهم هذا معنى وكذلك العلماء أن تخصهم يعني الاصطلاح السايد أن تخصهم بعبارة رحمه الله كل من جاء بعد الصحابة من أهل العلم من يخص الأئمة الأربعة أيضا بعبارة رضي الله عنه لكنه ينبغي أن تخص أحدا بمزيد فضل إلا يعني وتخص بذلك إلا أن يكون ورد الشرع بتخصيصه بهذا الأمر يعني مثلا لا يصحني واحد مثلا لكونه حنفيا يخص الإمام أبو حنيفة برضي الله عنه لو قالها في كل العلماء لا إشكال لكن يخص أبو حنيفة أو الشافعي أو مالك أو أحمد مثل هذه العبارة وكأنه ينتقص بقية العلماء وهذا ليس بالآخر لا ينبغي أن يقودني حبي لعالم ما إلى أن أصل درجة أن أنتقص غيرهم للعلم يعني من يوم يجد القارئ أن كلما ذكرته الشافعي مثلا قلت رضي الله عنه وأما ذكرت الإمام مالك أو الإمام أبي حنيفة إمام أبا حنيفة أو إمام أحمد أقول رحمه الله يقول إذن هذا أعلى بكثير منزلة من هؤلاء وهذا ليس بسهل هؤلاء إما كلهم على العين والرأس وإن أنت عظمت عالما على عالم لكن لا ينبغي أن تجبر الناس على أن يتبعوك على هذا التفضيل والتعظيم أيضا من المسائل وإن كان حاليا حيا تدعو له بالتوفيق تقول وفقه الله والله أفضل من أطال الله عمره ووفقه الله وفق الله أفضل دعاء حتى أفضل من حفظه الله ممكن تجمع حفظه الله ووفقه لكن كيف لا هذا خطأ, لا هذا خطأ. والآن كنت نستكلم هذا تخصيص مثلا آل البيت بعبارة عليه السلام أو عليه الصلاة والسلام هي, هي لو أنها ترد عرضاً جائزة النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم صلي على آل أبي أوفى لا إشكال فيها أن أقول لشخص صلى الله عليك جائز لنشي الصلاة من الله عز وجل العبد هي الرحمة سؤال الرحمة لكني ألتزم مع شخص معين غير النبي عليه الصلاة والسلام بمثل هذه الألفاظ كما ذكرت سابقاً مع الأئمة هذا كأن فيه مزية على غيره يعني بكل صراحة لمن آتوا أقول مثلاً لعلي بن أبي طالب عليه السلام خاصاً هل علي بن أبي طالب أفضل من أبي بكر وعمر؟ لا طيب لماذا أخص علي بن أبي طالب بهذه العبارة؟ لو أني يقول في أبي بكر وعمر وعثمان عليه السلام كلهم كان تكون مقبوله مبلوعة نقبلها لكن أخص من هو دون غيره بمزيد تفضيل دون وجه حق هذا ليس من الصواب لا أقول أنه حرام لكني أقول أنه خلاف الصواب وينبغي الإنسان أن لا يفعله وخاصة عندما أصبح شعارا لبعض الطوائف وبعض الفرق التي تخالف أهل السنة والجماعة في هذا الباب أصبح شعارا وبالتالي الإنسان قد يتهم يعني يجعل نفسه متهما بأنه منهم وقد يكونوا بين أهل السنة فيسئهم معاملته لأنهم يظنون أنه ليس من أهل السنة فعليه أن يحرص أن يكون بعيد عن موطن التهمة أيضاً وهذا مطلوب أيضاً تخصيص علي بن أبي طالب رضي الله عنه بكرم الله وجهه ودعوى أن هذا إنما كان لأن علي بن أبي طالب لم يسجد لصنم اولا هذا ليس من شأن علماء السنة وهذا كتب السنة موجودة صلى البخاري صلى المسلم ما في كلمة كرم الله وجهه أنه لم يسجد لصنم هذه ليست خاصية لعلي بن أبي طالب وحده بل يوافقه على ذلك حتى أبو بكر بل فضل أبي بكر فيها أكبر لماذا؟ لأن علي بن أبي طالب أصلا جاء الإسلام هو طفل صغير عمر 12 سنة لكن أبو بكر كان رجل فكون أبو بكر لم يسجد لصنم ولم يعبد صنم في الجاهلية هذا شرف أكبر فإن كانت بتخص بهذه العبارة لأنه لم يسجد إلى صنم فأبو بكر أولى بهذا, بهذا اللف من علي بن أبي طالب المقصود أن هذه كلها وسائل لتمييز علي بن أبي طالب وتفضيله على رضي الله عنه على أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين كلهم على العين والرأس ونحن نعتقد أهل السنة والجماعة أن هؤلاء سادت هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام وهم في الفضيلة كترتيبين في الخلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم يأتي سائر الصحابة بعد ذلك حسب منازلهم بل هذا هو ما صرح به علي بن أبي طالب نفسه رضي الله عنه فإنه قد سئل مرات وهو على منبر الكوفة كما في حديث البخاري من رواية محمد بن الحنفية عن أبيه محمد بن علي بن أبي طالب أم الحنفية ليست فاطمة الزهراء رضي الله عنها فسئل محمد بن حنفية ابن علي بن أبي طالب سأل أباه مرة قال يا أبتي يا أمير المؤمنين من خير هذه الأمة بعد نبيها؟ قال أبو بكر قال ثم من؟ قال ثم عمر يقول, يقول فخشيت وأن أسأله ثم من فيسميه شخصا ويده أن يكون أبوه الثالث أبوه في الاخير. قال فما أنت فين تأتي أنت في هل قال إنما أنا رجل من المسلمين تواضع وإلا هو لو شاء الله قال أنا الرجل الرابع ويعرف النصوص الوالدة في ذلك وحديث الخلافة ثلاثون عام من يدل على أنه هو رابع لخلفاء الراشدين رضي الله عنه وبالتالي هو أفضل هؤلاء هذه الأمة بعد. أصحابه الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان وهو نفسه كان يعترف بهذا فالبقصود لا يخص أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بمزيد تفضيل وتشريف إلا بقدر ما أعطاه الله ورسوله من الفضل والمكانة والشرف ومنهج السنة عدري مع أننا نعتقد نحن أن أبا بكر أفضل الصحابة ما خصيناها بألفاظ معينة كلهم رضي الله عنه حقيقة هذا أدب وإنصاف ينبغي أن يتحلى به الجميل الجميع نقول رضي الله عنه وهو دعاء شريف كريم عظيم ما يحتاج إلى زيادة بهارات من الشمال يكفي, يكفي بما فيهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه طيب يقول ينبغي أن يحتسب الكتابة الدقيقة في يجتنب الكتابة الدقيقة في النسخ يعني نتجاوز النسخ نقول الآن يجتنب الكتاب المطبوع بخط صغير جدا مثل الآن بعض الدور تطبع بعض الكتب الضخمة فتضغطها بخط صغير جدا على أساس يطلع في مجلد واحد ويرخص ثمنه ويسهل حمله وأنا لا أنصح حقيقة باقتناء هذه الكتب للسبب الذي ذكره المؤلف لأسباب أخرى السبب الذي ذكر المؤلف قال أنه إذا كبر وضعف بصره لعادة سفيد منها شمي. فيقول ليتني ما شريته لما رأى الإمام أحمد ابنه عبد الله يكتب بخط دقيق جدا فقال له الإمام أحمد عبارة نقل معناها هنا المؤلف ليست منسوبة لإمام أحمد وإن نقلها على أن أحد الناس قالها قال يخونك أحوج ما تكون إليه يخونك يعني هذا الخط يوم تكون أحوج الناس إليه يوم يضعف بصرك وتقل حافظتك وتضعف حافظتك وأنت محتاج لمراجعة الكتاب تأتي تبتقر أو ما تستطيع لدقة الخط فعليه أن يكون خط واضح ليس مبالغا في كبره ولا مبالغا في صغره يعني مثل خط المصاحف المعتاد جيد مثل خط الكتاب هذا جيد متوسط هذا قديما كان لازم الآن مع الطباعه ما عاد يحتاج هذا الجهاز يطبع كل شيء فالمقصود انه يعتني بالخط المتوسط حتى يستطيع ان يقراه ويستفيد منه اللي يحتاجه اليه اا اذكر ايضا اشياء الحبر والمداد وهما نوعان من انواع المواد التي تستخدم في الكتاب المداد يذكر أنه كان يستخرج من النفط المداد الذي يكتب يستخرج من النفط يعني من مواده الأساسية النفط له بترول موجود من قديم طبعا كان يفور على وجه الأرض معروف من قديم النفط فكان يستخرجون المداد من النفط ومواد أخرى يعني تحتاج لعملية كيميائية يطبخونه مع مواد أخرى فيستخرجون منها المداد وأما الحبر فله أيضا يعني طريقة أخرى في صناعته كلاهما مادتان تستخدمان في الكتابة المداد والحبر وذكر القلم والسكين هذه كل أمور الآن أصبحت في من الزمن الماضي ما عدت في داعي لذكرها لكن في السابع الفائدة السابعة يقول إن صح على المقابل على أصله الصحيح أو على الشيخ فين بغي أن يشكل المشكل ويعجم المستعجم ويضبط الملتبس اولا اريد التنبيه على مصطلحات ذكر العلماء لان البعض قد يكون لا يعرفها يقسم علماء الحروف حروف الهجاء الى قسمين معجم ومهمل معجم ومهمل كل حروف المعجم يعني كل الحروف الف با ت يقسمونها قسمين معجم ومهمل ايش هو المعجم المعجم اللي عليها نقاط الحروف اللي عليها نقاط يعني مثلا السين مهمله الشين معجمة الصات مهملة الضات معجمة فكلمة معجمة تعني أنها منقوطة عليها نقطة نقطتين ثلاثة حسب حال الحرف تحت فوق الممنها عليها نقط هذا المعجمة فقديما كانت كان الخط العربي ما فيها نقط وإعجام ما كان فيه نقط وإعجام ابتدى يطرأ هذا بالتدريج الصلاح ووضع النقاط هذا بالتدريج في الخط العربي فكان بعض ال... الذين ينسخون ما ما, ين... ما ينقطون كل الحروف ينقط بعضها ويترك بعض المقوط فينصحون فك... هنا المؤلف أنه يبين إعجام المعجم وإهمال المهمل الآن انتهى طبعا الأمر هذا كل الكتب المطبوعة تعتني بالاصطلاح المتأخر هذا وتطبعه على هيئة واحدة و... يعني لا اشكال من هذه الناحية إلا أنه يحتاج حقيقة كما ذكر هنا أن يشكل المشكل إيش هو الشكل؟ إلا هو حركات اللي هي الفتحة والضمة والكسرة والسكون والشدة والتنوين بأنواعه هذه الحركات فعليه أن يأتي للعبارات المشكلة والكلمات المشكلة فيضبطها وهذا إما بسبب يعني غرابة الكلمة إعرابيا ويحتاج أنه يبين حركة آخر الكلمات من ناحية الإعراب حتى يحسن إنسان قراءتها أو تكون كلمة غريبة أو يكون اللفظ نفسه غريب وهذا يكثر كثيرا جدا في الأسماء والألقاب لأن كما يقول أحد العلماء الأسماء والألقاب شيء لا يدخله القياس ولا شيء قبله يدل عليه ولا شيء بعده يدل عليه يعني مثلا النسب الذي لكناه سابقا الهمذاني والهمداني لو قلت لك قال أبو العلاء الهمداني أو قلت لك قال أبو العلاء الهمداني يختل المعنى في شيء مختلف ما يفرق هو همداني ولا همداني ما في فرد لكنه يختلف من ناحية الحقيقة والواقع. الواقع الهمداني بفتح الميم وبالدالي المعجمة نسبة إلى مدينة في قراسان والهمداني بسكون الميم وفتح الدالي المهملة نسبة إلى قبيلة في اليمن قبيلة همداني لحظتم كيف فمثل هذه تحتاج إلى ضبط لأنه شيء لا يدخله القياس ولأن... طبعا لا يدخله القياس بكثرة جدا يعني مثلا الرازي نسبة إلى ماذا الري إيجاب الزائف في البسط كذا ما يدخل القياس ينسبون إلى مر فيقولون المروزي وهي مر الشاه جانب مدينة اسمها مروة الشهجان في مدينة ثانية اسمها مروة الروذ فلا ينسبوا إليها بمروذ يقول المروذي أنها مثل بعضها كذا هو هذه المسألة لا يقوم بالسمع أنت قد يسميك أبوك بشير وقد يسميك بشير وقد يسميك نسير وقد يسميك يسير أنت لو كتبت وشرت منها النقاط مثل بعضها تماما النقاط والحركات والسكنات في الكتابة مثل بعض تماما هذا ال... يسير و... و... وبشير وبشير ونسير وممكن كمان غيرها الآن ما يخطر في بالي شكلها واحد تماما إنما يضبطها الحركات والسكنات والنقاط كيف لا لا مهما لأنه ما عليه نقطة النقاط فقط الهمزه ما تتبع نقطه الهمزه حرف منفصل حتى انه في قصه طريفه لا باس من ذكرها نملح بها المجلس كان الامام الدارقطني يصلي النافله وكان بجواره احد طلبه الحديث يقرأ في كتاب فقال في الكتاب وهو يقرا حدثنا بشير بن ذعلوق فاخطا في الاسم فقال الإمام الدار وهو يصلي الآن قال سبحان الله فعرف ذلك أنه أخطأ فقال حدثنا بشير بن ذعلوق فقال سبحان الله قال حدثنا يسير بن ذعلوق قال سبحان الله فتوقف فانتهوا من الفاتحة كان قال والقلم قال نسير بن ذعلوق شوف ضيق قلب الأئمة بالخطأ ما يستطيع يمر الخطأ هو يصلي يسمع الخطأ ما يستطيع خلص أصابه تتوتف لا بد يصح هذا الخطأ ما يستطيع يصبر من الطائف أن الإمام المزي لما شيخ وكبر كان ربما نعس أثناء القراءة عليه أثناء وهم يقرؤون عليه الكتب ربما أخذوا النوم كبر, السن. كبر في السن لا يستيقظ إلا إذا سمع الخطأ هم الذين حمعهم الكتاب وما مع كتاب. هو ينعس كذا يسمع الخطأ ويصح الخطأ ويرجع مالثاني لنومهم جديده آمين ولا يستطيع أن يمرر خطأ أبداً كذلك مثله الإمام العقيلي عليه رحمة الله حكي عنه وذكر عنه نفس الأمر هذا إنه ربما نعس فأراد طلابه أنهم يعرفون هل هو مستيقظ يقول نحن نقر عليه ولا ندري هو مستيقظ ولا لا فتعمدوا أن عليه يعني يقرأ صواب سطرين ثلاثة ثم يأتي بخطأ في الوسط يشوف هو معهم ولا لا فتعمدوا قاموا بهذه بهذا الاختبار وامتحان فوجدوا أنه ما يأتي الخطأ إلا هو يستيقظه صحه ويعود مرة ثانية إلى غفلته السابقة فعرفوا أن هذه الغفلة لا تعني أنه يمكن يمر عليها الخطأ فالخلاصة انه يضبط هذه الكلمات على المحقق على الكاتب على الطالب أنه يضبط هذه الكلمات يشكل المشكل والملتبس ولا يشغل نفسه بضبط وشكل كل شيء يعني مثلا قال تحتاج أن تضع فتحة على القاف وفتحة على اللام ما يحتاج قال في أحد يقرأها غير قال ممكن تقرأها قالوا بضمة ولا قالوا خلاصية قالة واضحة فما تحتاج إلى إلى ضبط صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى ضبط ما يخطي في أحد صلى الله عليه وسلم انتهينا. فإنما تشكل المشكل لأن شكلك غير المشكل والجميع يجعلك تقع في الوهم دون أن تشعر يضعك تجعل الفتحة في موطن الكسرة لكن لما تكتفي بضبط المشكلة فقط تعتني به وتدقق فيه فيخرج صحيحا لا خلي العرب أمره هذه أخرى الكلمة ثم بعض الكلمات سهلة واضحة لا يحتاج إلى ضبط فيها طيب أيضا ذكر هنا حقيقة آداب بالنسبة إلى كيف تكتب ما هو الرموز رموز التصحيح والتضبيب واللحاق وما إلى ذلك وكل أمور إنما ينتفع بها المحققون المحاققون النسخ الخطيئة إذا تكررت الكلمة سهوة هذه لا بأسم ذكرها لأنها نطيفة حقيقة وتبين لكم الذوق الذي كان رأيها العلماء في التصحيح يقول الآن إذا تكررت الكلمة سهوة من الكتاب هذا في آخر صفحة 2615 يقول إذا تكررت الكلمة سهوة من الكاتب ضرب على الثانية ليقوع الأولى صوابا في موضعها مثلا كتبت قال محمد محمد مرتين تكرت معك خطأ في الكتابة أي الكلمتين التي تشطب عليها الثانية ليش قال لا شوف كرامة الصواب لأن الأولى هي الصواب الثانية خطأ فليس من حق الصواب لأنك تضرب عليه بعضهم نظر نظر آخر وقال تنظر أجودهما في الخط الأجود في الخط الأوضح تبقيها وتشطط الأخرى هذا له وجه وهذا له وجه ثم قال هنا قال إلا إذا كانت الأولى آخر سطر فإن الضرب عليها أولى صيانة لأول السطر ثوق ليس من لطيف نكتاتي في أول الصفحة أول كلمة في الصفحة وعليها شطب شخمطة من أول الصفحة لكن تكون في اخر الصفحه ممكن بسيطه هذا راجع لي الذوق في اخراج الكتاب قال الا ايضا في اضافه الان في الاخير قال الا اذا كان من باب المضاف والمضاف اليه مثل مثلا قال عبد الله عبد الله فانت كررت عبد مرتين قال عبد وعبده الله هنا لا تشطب على الاولى لان في ترابط بين الكلمتين قلمتين مترابطة بالإضافة ففي هذه الحالة تشطب عود شوف اللطافة والدقة حتى في مثل هذه الأمور يعلمك ما الذي تشطب عليه وما الذي تضرب عليه طبعا عبارة لغوية صحيحة تضرب عليه تشطب هذا تعبير عامي لكنه امتشر وأصبح مشهور يتكلم عن اللحق اللحق هو إذا كان عندك خطأ في الكتاب فتضع سهم صغير فوق السطر الذي فيه الخطأ الكلمة فيها الخطأ خط صغير ثم تعكف لليمين أو اليسار على هيئة السهم ثم تأتي في مقابلة في السطر وتكتب السطر الناقص أو العبارة التي تريد أن تنبع عليها هذا هو اللحق الذي يكون على حواش الكتاب لسدراك سقط في الكتاب هنا في خطأ مطبعي في المقطع الثاني صفحة 616 يقول وينبغي عندكم أن يحسن كذا لا هي أن يحسب وينبغي أن يحسب الساقط أن يحسب بالباء طيب يقول التاسع لا بأس بكتابة الحواشي والفوائد وهذه تكلمنا عنها وعن أهميتها السابق العاشر العاشر يتكلم عن, عن طريقة إخراج الكتاب وهذا حقيقة اختلف تماما في عصر الحديث كان عندهم منهج في طريقة إخراج الكتاب في طريقة فصل الحديث عن الحديث كانوا يضعون دائرة بين كل حديث وآخر دائرة على ستعرف كل من تها حديث ابتدأت بحديث آخر الآن صار في العادة يبتدأ بمقطع جديد مقطع جديد وفي بعض الأحيان يضع رقم لكل حديث مثل تقييمات الكتب السنة الشهيرة البخاري ومسلم وكذا يضعوا الرقم لكل حديث وبالتالي هو المقصود أنه يصير القارئ يعرف مباشرة مجرد النظر أن هذا الصفحة فيها حديث حديثين ثلاثة أربعة إذا انتهى من حديث يعرف مباشرة أنه انتهى وابتدأ بحديث آخر حقيقة أيضاً علامات الترقيم المعاصرة عانت كثيراً إلا هي النقطة والفاصلة والفاصلة المنقوطة والنقطتين المفوق بعضها علامات عديدة وهي علم يحتاج إلى تعلم وهناك كتب تعلم هذا العلم ينبغي على طالب العلم أن يتعلم. منهج الاستفادة من علامات الترقيم ومن أجود الكتب التي كتبت في علامات الترقيم طبعاً من أقدمها كتاب علامات الترقيم الزك مبارك من أقدم الكتب بل هو أقدم كتاب في, هذا في اللغة العربية عن علامات الترقيم لكن من الكتب المتأخرة التي أضافت وحسنت لأن العلم ما زال في تطور علم علامات الترقيم في في العربية ما زال في مرحلة انشؤ حديث ما له لا يعني قرابه 70 سنه فقط نشؤ في العالم الاسلامي ففي كتاب ممتاز اسمه فن الترقيم للدكتور عبد الفتاح الحموز ايضا احد المحققين الاردنيين فيما يغلب على ظني عبد الفتاح الحموز الحموز ح م و ز ح م الحموز أو الحموز ما هذه الضبطة هذه تحتاج إلى الضبط ما ضبطها المؤلفية الحموز الحموز, الحموز كلها محتملة نعم ليس الدرقط الموجودة عشان ينبهنا على الصلاة العاشر هي هذه علامة الترقيم الحادي عشر يتكلم عن الضرب والحك والأمر فيه مهين وقد زال زمن الضرب والحك مع وجود الكتب الآن والممحايات والمزيل الليكويت وما إلى ذلك فمعت فيها الآن الضرب وحك وإنما فيها أمور أخرى فنسمع أسئلتكم بارك الله فيكم فضل صحيح صحيح والله أرجو أنه لا يصل, لا يصل لهذه الدرجة لأنه كما ذكت سابقا مجرد شراء كتاب عبادة حتى إذا هو ما سفاد منه يسفيد منه من يأتي بعده في وجه أن أعتبره يعني لا يصل لدرجة الحرمة التبذير المحرم لكن أرى أنها من المبالغة المكروهة وأضلب لها مثال مثل بعض الناس يعتني مثلا الكتاب يكون طبع من مئة سنة طبعة قديمة جدا ثم طبع بعد ذلك طبعات حديثة أجود من الطبعة القديمة أجود من ناحة التحقيق والإخراج وكل شيء لكن لأن كتاب هذا قديم مطبوع مئة سنة ممكن يباع بألف درهم ولا ألفين درهم لمجرد أنه قديم ونفس الكتاب هذا بطبعة أجود يباع بعشرين درهم طبعة حديثة فبعض هوات الكتب الذين يجمعونها على أنها تحف يعتني بشراء هذا الكتاب التي الذي بألفين درهم لمجرد أنه طبعة طبعة أصلية يقول طيب واذا كان طبعة أصلية في الاخير المعلومات التي فيه موجودة في الطبعة الحديثة وبصورة اوضح وأصح وأتم وأكمل إيش قيمة أن الطبعة قديمة وطبعة حديثة هنا يدخل في المبالغة يعني لو بالقيمة الألفين درهم هذه اشترى الطبعة الحديثة تجدها عنده الطبعة الحديثة وأعطى طلبة العلم الفقراء المساكين الزيادة هذه اللي بها كتب لينتفعوا بها لكن هذا أتم أجرا وأعظم أجرا مع ذلك لا أستطيع أن أقول أن هذا محرم لكنه نوع من التبذيل المكروه الذي لا أستطيع أن أجزم بأنه محرم فضل ما عليش الأخ هذا قبلك عليكم السلام أحبك الله رضي حبتنا فيه وإياك رزاك الله خير فضل والله نتمنى ان يكون في فرصه يعني كافيه لانه غدا سيكون هو اخر يوم ولا لا وغدا سنكمل الكتاب ان شاء الله الجزء المتبقي تقرونه غدا ان شاء الله ونكمل الكتاب فسيكون غدا يعني يوما حافلا لأن يعني بالكاد ننتهي من من, من قراءه الكتاب والتعليق عليه وسان شاء الله نمليكم اسناد الكتاب لتروحوا عني بالإجازة عن مؤلفه باذن الله تعالى بالاسناد المتصل على المؤلف فهذا واحد يأخذ وقت طويل مع الأسئلة المعتادة فإن هناك وقت والأخوة المنظمين اقترحوا وقتاً اضافيا أنا ما عندي ماناً يعني لو أحببتم حتى يوم الجمعة يكون في العصر مثلاً لقاء آخر للأسئلة بس المهم يكون في أسئلة يعني بعض الأحيان نقول في أسئلة فيتضح ما في ما نأتي ونتعنى نحن وإياكم ثم نأتي من أجل سؤال ولا سؤالين ولا ثلاثة تكون فقط هي الموجوده عند الطلاب لكن اذا في اسئله بالفعل تحتاج ان نفرغ لها ساعه او ساعه فانا ابدا ما عندي مانع والا بين ايديكم في ذلك طيب يعني مقبول وفي كاتب الضعيف سؤال ممتاز جميل السؤال سؤال ممتاز جدا هو صحيح في علم الحديث لكنه سؤال مهم حقيقة سؤال السائل أنا سأطرحه بصيغة أخرى بصيغتين السؤال الأول لأني سأجيب عليه لأنه بالجواب على السؤال الأول يتبين الجواب على السؤال الثاني هل يمكن أن يأتي يوم من الأيام فيكون عند الأمة كتاب يضم كل الأحاديث الصحيح خلص لا يمكن يخرج عنها حديث ولا يمكن أن يضاف إليها حديث وكتاب آخر يضم كل الأحاديث الضعيفة بمراتبها التي لا تصح لا يمكن يخرج من الحديث فندخل في الصحيح ولا يمكن يكون في حديث ضعيف ندخل إليها ونضيف إليها هل يمكن أن يحصل هذا؟ أقول هذا لا يمكن يحصل لماذا؟ مثل ما أن الفقه وفي كل العلوم لن ينتهي خلاف فيه هل يتصور أنه سيأتي يوم؟ كل مسائل الفقه تقول الله شوف هذا الحلال وهذا الحرام وهذا المستحب ومعت في خلاف وانتهت القضية مجرد نسويها مثل مواد القانون مادة رقم واحد ومادة رقم اثنين ونقسم الأحكام الفقهية على أرقام وهذه خلاص متفق فيها ولا عتيها خلاف ولا في داعي للنقاش يمكن يعصر هذا؟ كل من يعرف علم الفقه بل كل من يعرف كل العلوم يعرف أن السمرار خلاف هذا من طبيعة العلم الحي كل علم حي لابد أن يسمر فيه خلاف والخلاف سبب حياته لو أنه ما عد فيه خلاف كان مات ما حدرسه حد ولا تعلمه الخلاف الذي فيه هو الذي يعطي الشعور لكل واحد أنه يمكن يضيف يمكن يبدع يمكن يتوصل لأمر يخفى على غيره فيبقى العلم حيا بسبب هذا الخلاف لكن هذا السؤال الأول وأجبت عنه السؤال الثاني وهو الذي فهمت أنا من سؤالك إنك تقول ممكن نأتي ونجمع الأحاديث المتفق على صحتها والأحاديث المتفق على ضعفها ويبقى الأحاديث المختلف فيها تكون هي التي يعني فيها خلاف هذا حقيقة ممكن يحصل ممكن يحصل وسيبقى خلاف في بعض الأحاديث يعني مثلاً أحاديث الصيحين البخاري ومسلم عامتها متفق على صحتها عامتها متفق على صحتها إلا أحرف يسيرة أو حدث يسيرة فيها بعض النقاط ولن تجد كتاب ولن تجد جهد اتفقت الأمة على قبول بالنسبة للسنة النبوية مثل البخاري ومسلم فإن وجد في جهد البخاري ومسلم خلاف فمعنى ذاك لابد في جهد من جاء بعده من يبقى الخلاف لكنه محصور وضعيل. فأنا أرى أنه ما ذكرته أنت يكاد يكون متحققا فنقول جملة ما في الصحيحين متفق عليه إلا أحرف يسير أو حديث يسير الحمد لله وأن ما سواها ما بين ضعيف متفق على ضعفه وما بين مختلف فيه فشغل ترى المحدثين من يوم ما انتهى زمن بخاري مسلم هو في هذا الجزء المتبقي في هذا الجزء المتبقي تصحيحا وتضعيفا وسيبقى الخلاف فيه ما بقي هذا العلم حييا في صدور العلماء لان عمق العلم واختلاف ما اخذ الاحكام فيه اختلاف واسع وتناثر معلوماتها التناثر الكبير جدا يجعل استمرار الخلاف فيه أمر حتمي لا بد من بقائه حتى الفهم يعني كما انه الايه الواحده الان يا اخوان قد يستنبط منها عالم وجوب وقد يستنبط منها عالم ثاني السحباب وقد يستنبط منها عالم تحليل وقد يستنبط منها عالم ايجاب ايه واحده وأنا سأضرب لكم مثال بمسألة مشهورة جدا وهي قضية زكاة الحلي للنساء هل فيها زكاة أو لا الذهب الذي تلبس في المرأة هل فيه زكاة أو لا فيه خلاف بين العلماء من يرى الوجوب ومن لا يرى أنه لا عليها زكاة يحتج بآية واحدة والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم تكوى بها جبا ومجنوب ومظهور كيف تكون دليل على وجوب وعلى عدمه؟ من قالوا بأنها دليل على وجوب وجوب الزكاة؟ قالوا الآية استوعدت من لا يزكي ومن لا ينفق الذهب والفضة والحلي ذهب والفضة ما خرجها منهم الآية؟ الآية تقول والذين يكنزون الذهب والفضة والذهب الملبوس ذهب وفضة فينبغي أن تخرج منه الزكاة الذين قالوا بأنها تدل على, أنها على أن الزكاة الحلي لا تجب فيها الزكاة قال الآية نصت على أن المقصود بالذهب والفضل الذي من شأنه الإنفاق قال ولا ينفقونها في سبيل الله والذي من شأنه الإنفاق هو والدنانير ما هي الذهب الملبوس فدل ذلك على أن الآية إنما جاءت في, إيش في الذهب الذي من شأنه أن يكون في التبادل التجاري في الإنفاق فأجاب الآخرون قالوا طيب حتى الذهب الفضة يتصدق بها بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام تصدقنا ولو من حليكن فمن شأنها الانفاق فأجاب الآخرون قالوا قوله ولو من حليكن يدل على أنه ليس من شأن الانفاق بل هذا أمره السبعة شف الآن الدقة حديث وآية وأنا والله أتيت الآن بأوضح مثال الذي يمكن أن كل شخص كيف أن آية واحدة يختلف العلماء في فهمها وتجد أنه قول وجيه وتقتنع تسمع كلام الثامنة ككلام وجيه ومقنع تسمع كلام الأول يعود مرثاني وردفة إذا بكلامه وجيه ومقنع المسألة عميقة ليست بالأمر الهيئ تحتاج إلى عمق ودراسة وتأمل حتى يصل الإنسان إلى النتيجة الصحيحة وهنا سؤال أخير أجعله يسأل عن أفضل كتاب الجمع بين الصحيحين حقا فيه, فيه عدة كتب لكن من أجود الجموع القديمة التي ألفها العلماء الجمع بين الصحيحين لعبد الحق الإشبيلي هذا من أفضل الكتب التي جمعت بين حديث الصحيحين كتاب الجمع بين الصحيحين لعبد الحق الإشبيلي وهذا آخر الأسئلة غدا إن شاء الله نكمل الكتاب وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والله أعلم